إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما سيدخلون فتبح بحمد ربك واتغفره إنه كان توابا ورأيتَ ما سيدخلونَ في دين اللهِ أضواجاً وَرَأَيْتَ الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بأمج ربك واستوفي نتوابا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا صدق الله